وسألتني عن السبب فأخبرتها بأنه الدعاء المكتوب على دفتر محاضراتها لقد أتر فيني قالت الحمد لله أراد الله بك خيرا فأعمني بارك الله فيك لكي تنجي من عذاب الله كلمات بسيطة عظيمة في معناها أيقظتها من غفلتها وأنت يا من لازلت تغرقين بين شاشات وقنوات ومحادثات على الإنترنت ومعاكفات تصرين على الذنب تلو الذنب وتتهاونين في الصلوات أمآن أن تتوبي وتقلعي عن الذنب وتأوبي أمآن أن تحاسي بالنفس وتقولي يا نفس توبي قبل أن لا تقدري أن تتوبي واستغدري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب فإن المنايا عليك كالريح دائمة أبوبي والله إنك لا تقوين على عذاب الله فلا تحاربه بالمعاطي وتذكري موقفا ستقهينه بين يديه عارية كثيرة كثيرة الكل ينظر إليك يا الله كيف سيكون حالك إذا ذكت الأرض ذكا ذكا وجاء ربك والملك صفاً, صفا يا الله كيف سيكون حالك إذا جاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا لقض ذكرى أما حال الغارقات فيقلنا يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد أما التائبات أما التائبات الناجيات فينادي يا أيتها النفس المضمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال صلى الله عليه وسلم رأيت النار ورأيت أكثرها النساء فاتق الله أمثى الله ورددي صباح مثاء اللهم اقني عقابك يوم تبعث عبادك